ذلك أدناء لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتى السفاه أم ولكم التي جعل الله لكم قياما ورزقهم فيها وكسوهم ورزقهم فيها وكسوهم وقول لهم قولا معروفا وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُ النِّكَاحَ فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدِفَعُوا فَدِفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَيْ يَكْبَرُوا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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُلُ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا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 إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركت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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين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 وصيه من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 ويعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهيم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 يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فَإِنْ تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَابَ الرَّحِيمَ إِنَّمَا التَّوْبَةَ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ أَبِي جَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 قال إني تبت الآن ولا يَمُوتُونَ يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما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 وَإِنَّ أَرَادْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجِهِ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُ النَّقِّ طَرَفًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْءً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا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 وَأُمَّهَاتُكُمْ التي أرضعنكم وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وربائبكم وربائبكم الاتی فِي حجوركم من نسائكم الاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فإِلَّا مَتَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ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 كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين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 بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللات تخافن نشوزه النفع ظه الن وهجروه في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرًا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا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 قال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.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 حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سَفَرٍ أو جاء أحد منكم مِنَ الغائط أو لَامَسْتُمُ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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ونظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم وأقوم ولا كل عنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ألم تر إلى الذين يزك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 اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ آُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله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 اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا قُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُ الْعَذَابِ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 لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بِمَا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون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 و توفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.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 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا, لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون كموك في مَا شجر بينهم ثم لا يجدو ثم لَا يجدو في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن قتلو أفسكم أو يخرج من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدننا أجر عظيم ولهديناهم صراطا مستقيما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِك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 فَإِلَّا يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نؤتيه أَجْرًا عَظِيمًا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 الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاهُوتِ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّا كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما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 وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكِ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 وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا مَنْ يطع الرسول فقد أطاع الله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 والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدْ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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدم أن أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ اَنْ يُقَاتِلُوكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ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 ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم, فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وديه مسلمه إِلَى أَهْلِهِ الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَهُ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة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 إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً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 طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك واليأخذوا واليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون. فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم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 فَإِذَا طُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي بِتِغَاءِ الْقَوْمِ اَن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما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 ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريا أن فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم مطائفة منهم ان يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله مَا تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا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 این یدعون من دونه ایلا ایناثا و این یدعون ایلا شیطانا مريدا لعنه الله وقال تاخذا من عبادك نصيبا مفرضا وَلَا ضِلًّا نَّهُمْ وَلَا أَمْنِيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدِّلْ كُنَّا آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ خَلْقَ اللَّهِ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 اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدین فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا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 ثُنُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح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 فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته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 إن يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين این غَنِيًّا غنيا او فقیرا فالله بِهِمَا بهما فلا تتبعوا الهواء تعدلوا تلوو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا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 فَلَا تَقُعُدُ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا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 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا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 مذبذبين بين ذالک لا إله أولئ ولا إله أولئ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا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 وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 این تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا این الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً اولائك هم الكافرون حقا واعددنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك اولائك سوف ياتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما يسالك أَهْلُ الكتاب أَنْ تنزل عليهم كتابا من السماء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمْ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 طرب ميثاقهم وقلنا له مدخل الباب سجدا وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعدو في السبت وأخذنا منهم ميثقا غليظا فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ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 كَمِنْهُمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَاعًا ظَنًّا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رفعه اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولائك أولائك سنأتيهم أجرا عظيماً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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعخوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان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 لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا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 يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.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 لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ سَتَنْكَفُوا وَسَتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجْدُونَ لَهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين یبین الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم